بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا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 على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يقوف عليها Mm hmm. لفضيله <تصفيق> الدكتور أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وطلح 129. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة ZANG 126. مال في <تصفيق> سنوار إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ وكان Oh <sighs> مجمون إلى ميقات يوم Ben je 117. أفرأيتم ما تمنون 118. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن en daarom ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أن 129. فظلتم تفكهون إِنَّا لم غرون بل نحن المنزلون لو نشاء 122. إن أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم النجوم وإن نقول قسم Aan de أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الْحُلْقُ لفضيله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 122. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم